ومع آخر منزلة من الكتاب وهي منزلة التوحيد الهروي ذكر أن منزلة التوحيد على ثلاث درجات وقد ذكرنا الدرجة الأولى من هذه الدرجات بقي أن نذكر التوحيد الثاني والثالث الثالث ليس فيه كلام كثير يقول وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق فهو توحيد الخاصة وهو إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وسيلة فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها وإخفاؤه إياها في رسومها وتحقق معرفة العلل ويسلق سبيل إسقاط الحدث هذا توحيد الخاصة الذي يصح من الفناء ويصف في علم الجمع ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع هذه الدرجة الثانية التي سوف نبدأ شرحها بتوفيق الله قوله يثبت بالحقائق لو تأملتم معنا التوحيد الأول كان يقول يصح بالشواهد صح يصح بالشواهد وهنا قال يثبت بالحقائق واضح أن هذا أعلى لأن يثبت أقوى من يصح الموضوع ده يصح والموضوع ده ثابت الأقويات ثابت والموضوع دا يثبت بالحقائق وذاك يصح بالشواهد الشواهد اقوى والحقائق اقوى الحقائق لان الشواهد تقودك الى الحقائق انت تطلب الشاهد لتصل الى الحقيقه القاضي امام القضيه لا يستطيع ان يصل الى الحقيقه فيطلب شواهد ليصل الى الحقيقه فقوله يثبت بالحقائق دل على انه اعلى من الاول طيب الحقائق هنا ما يصل إليه القلب من اليقين فأنت عندك شواهد على التوحيد الخلق والكون والقرآن كلها شواهد تقودك إلى التوحيد هذه قد توصلك إلى درجة من اليقين والخلق يتفاوتون في التوحيد تفاوتا كبيرا وهذا أصل من أصول أهل السنة أن التوحيد يزيد وينقص وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بال بالمعصية يزيد بالتقى وينقص بالردى طيب من الحقائق المشاهدة والمعاينة والاتصال شخص يسمع عن شيء ويسمع عن البلد بوصف الواصفين له و هم عنده ثقات وفي نفس الوقت عندهم بلاغة وفصاحة جاء واحد قال له شفت دبي قال له ما شفت قال له دبي دي فيها كده وفيها كده وفيها, وفيها وفيها شفت لندن قال له ما شفت لندن دي فيها كده وفيها كده وكلمت زول كلمت ما بيعرف يشرح وزول بيشرح انت بتكون اخذت فكرة على لندن ولما اجيب لك في اسطوانه بتاعت فيديو انت بتكون انتقلت مرحلة اقوى لما انت سافر تمشي لندن كيف تاني ما في كلام مشيت الكلام اللي قالوا لك الناس شفته بعينك فبالتالي التوحيد يثبت في المرحلة الثانية بالحقائق بما يصل إلى القلب من المشاهدات ومشاهدات القلب لا تكون إلا بعد فراغ القلب من الشهوات والشبهات فيصبح مؤهل لأن يقبل الخبر الصادق عن الله وينزل الخبر الصادق منزلة المشاهدة وإن كان هو خبر الشيء خبر لكنه لانه متاكد وقلبه صافي وصل إلى هذه المرحلة قوله وهو إسقاط الأسباب الظاهرة هنا خالف ابن القيم الهروي ابن القيم الهروي اتخالفه يقول لو قصد الهروي بالأسباب الظاهرة التي نشاهدها التوحيد لمن يصل الانسان درجة يسقط الأسباب ابن القيم قال إذا قصد بالأسباب إسقاطها بالكلية وأن لا يرى لها اثرا هذا باطل ليه تقول لي الشمس ايه من ايات الله ستظل الشمس ايه من ايات الله الى يوم الدين لو واحد قال لك اسقط انه الشمس ايه من ايات الله هتسقط وين كل يوم بتغيب كان عملت نفسك ما شايف في ناس ثانين شايفين فاسقاطها بالكليه غير ممكن ومنافاه للحس والمشاهدة شيء أنا شايفه تقول لي أعمل نفسك ما شايفه كيف اعمل نفسي ما شايفه إذن القيم يقول هذا منافع للحس والمشاهدة حاجة أنا بحسها تقول لي أسمع أعمل نفسك ما بتحسها حتى لو عملتها هي مالة أه؟ لو لم تكن موجودة في ذهنك أنت فهي شنو في الحقيقة والواقع شنو موجودة لذلك كلامه قوي جدا ابن القيم رحمه الله فيقول ولو قصد بالاسباب الظاهره الحركات والاعمال انها لا تعني السعاده في الاخره الناس ما بيسعد بأعمال بس وهذا صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل احدكم الجنه بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، فابن القيم يقول إذا قصد إسقاط الأسباب الظاهرة العلامات بالكليه فهذا لا يكون، وإذا قصد إسقاطها بمعنى أن لا يتعلق بها، أنا أؤمن بأن الشمس آية من آيات الله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لكن شوف النفي لا تسجد. للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن فبمعنى انا أؤمن بالأسباب أنها أسباب ولكن لا أتعلق بها والتعلق يكون باعتقاد النفع والضر فيها قال إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لشنو ولا لحياته هذا أمر الله يصرفه ويدبره جل وعلا في هذا الوجود طيب ابن القيم يقول إذا قصد بالأسباب العلامات الشمس والقمر والبحار والنجوم لا بد نتكلم على أن آيات لله وشواهد ما نسقطها أسباب هي أسباب جعلها الله أسبابا ليدل العباد عليه بها يقول العباد افلا ينظرون حتى الإبل يا أخي افلا ينظرون إذا الإبل عين تعايم مش لتجعلغ بها لتقودك إلى الله أين الحرج وأين الخلل هنا هذا كلام من هذا كلام ابن القيم طيب يقول كلام مفيد خلاصة هذا الكلام قال فبالجملة فليس إسقاط الأسباب من التوحيد بل القيام بها واعتبارها وإنزالها في منازلها هو محو التوحيد والعبودية والقول بإسقاط أسباب هو توحيد القدرية الجبرية القدرية والجبرية بالغوا قالوا أي حاجة ربنا وما في أسباب بالغوا في شنو الأسباب بالغوا حتى قالوا شنو قالوا كلام قالوا ليس في النار قوة إحراق النار ما بتحرق قالوا وليس في السم قوة قاتلة وليس في العين قوة باصره وليس في الأذن قوة سامعة، وليس في الأنف قوة للشم. قالوا هذا كله فعله الله. أي فعله الله، لكن نقول جعل الله النار تحرق والماء تروي. الماء بترى لا تروي. قال لك أن جبت الماء بتروي، أشرقتها. أشرقت في شنو؟ الماء بتروي، أشرقت في شنو؟ لكن بعد ما تسهل وجود الحمد لله الذي جعله عذبا زلالا برحمته ولم يجعله من حد أجاجا فيه ري جعل الله في الماء قوة للري كويس فدا مبالغة طيب ابن القيم يقول مذهب ذهب إسقاط الأسباب بالكلية مفسد للدين والدنيا مفسد للدين السؤال يقول لك الشيء مقدر والله كاتب أي حاجة نعمل ليه زول الجنة جنة وزول النار نار لكن ما في زول زول الجنة بدون عمل أراه شنو في زول بخش الجنة بلا عمل حتى قوله الحديث القبل قليل لا يدخل أحدكم الجنة بشنو بعمله ليس ثمنا لها ما في عمل ثمن للجنة لأن الجنة أعظم من أعمالنا حتى جاء في الأثر لو أن أحدكم لقي الله يوم القيامة بعمل سبعين نبي ووقف أمام الله لحتقر عمله عمل كم سبعين نبي نبي واحد ما هي لو جابوا عمل سبعين نبي الدكتور وشوفت الجنة وشوفت النار بتقول انا ماشي النار ماشي النار طوالي ولكنهم في نفس الوقت الحديث يقول لا يدخل احدكم الجنه بعمله اجي ربنا يقول الجنه يدخل شعب العمل تلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون جنه بدون عمل ما في لكن الجنه ما في عمل بجيبه تمن لياء ما في قدر ما تعمل سبحانه من لو سجدنا له باعيننا على حما الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشرة من معشار نعمته ولا العشيرة ولا عشرا من العشري لو سجدت لي الله بيعينك دي في الشوك والجمر والإبر المولع نار وسجدت لي الله بيعينك فيها ما بتساوي حاجة فربنا دارك تعمل عمل اللي بتقدر عليه والباقي بدخلت برحمته لا يدخل أحدكم الجنة بعمل تلك الجنة التي أوردتمها بما كنتم تعملون الجنة دار عمل عمل كسبب وليس كثمن ثمن ما فيه. لكن العمل الصالح سبب من اسباب دخول شنو الجنة من أسقط العمل الصالح كسبب كان زنديقا ولا حظ له في الإسلام كلام عديل واضح ما يفعله فدوران طيب فهنا يقول ابن القيم مفسد للدين والدنيا مفسد للدنيا ما في عمارة حتقوم الزور يقول اي حاجة عمل ربنا طيب ما تعمل ربنا ذاته قال لك شنو عمل افعل فمشوا فيه مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور وفعلا هذا الكلام صحيح لذلك الصواب كما سوف نعرف بعد قليل هو أن الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرأيت ما يقدح الناس فيه اليوم ويعملون أمر قضي عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما آتاهم فيه الحجة قال الناس دي كله شغالين الشيء ده مكتوب ومنتهي ولا ما مكتوب فقال عليه الصلاة والسلام بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم ناس الجنة معروفين وناس النار معروفين الموضوع منتهي طوالي سأل سؤال افلا ندع العمل ونتكل على كتابنا قال اعملوا فإن كل ميسر لما خلقنا أيوة مكتوب اي هؤلاء الجنة أي؟ مكتوب هاي؟ مكتوب ما متولدوا مكتوبين الحيب شو الجنة مننا مكتوبين الحيب النار مكتوبين الموضوع منتهي لكن بعد لا لابده من شنو؟ من عمل في ذوال بيسمع الكلام ده بيقول العمل ما بينفع ده الظاهر انه مكتوب وين؟ ده مكتوب في النار مليوم يقول لك أمكت كاد بني في النار وامتى كاد في الجنه اهري شنو؟ دي كلهم يصل لما خول قالوا وسالوا النبي عليه الصلاه والسلام قالوا يا رسول الله هذه الادويه والادعيه والرقي التي نتعاطاها من الامراض هل هذه مقدر حتى الشفاء مقدر قالوا كل مقدر قال وفيما التداوي قال هي من قدر الله يعني ربنا يقدر تمرض ويقدر تشفى بعد ما تمشي الدكتور ويديك دواء وممكن تمشي دكتور هنا ده برضه مكتوب يديك دواء غلط يودوك الاردن يدوك دواء صح برضه مكتوب الله كاتب لك الطيارة دي وركوبه تمشي تاخد دواء صح في الاردن تيجي تبقى كويس كله مكتوب ومنتهي انت الناس دي ما بيتعالجوا هنا ليه بيبودوا الأردن شنو البلد فيها في مستشفيات ولا شنو الناس ده كله يقول لك ماشين الأردن ماشين القاهرة ماشين الأردن البلد دي ماله الحوادث دي ماله حسيت على البحر دي كيفاش لو أسوأ حاجة إنه الزول ما يعترف إنه ما عنده علم أسوأ شيء ادعاء العلم والمعرفة ما بيدر يقول لك الموضوع ده ما من تخصصي وأنا ما بفهم فيه هو كذا نجرب كذا نجرب يقول لك الشذا بيطري ولا بشد تجرب تجرب وين هو يا أخي حتى الحيوانات ما بدربو فيها، فأصلاً هي من قدر الله. إلى العبر من خطاب، أتفر من الطاعون، أتفر من قدر الله؟ قال افر من قدر الله إلى الى قدر الله. هذا يعني إثبات تأثير الأسباب وأن لها تاثيرا الممنوع أن تعتقد أنها مؤثرة بذاتها أو أن تتعلق بها فالله يقول فأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات راشر. صح ربنا قال فأنزلنا من السماء ماء في ثمرات بدون ما ربنا نزلها موية لا بد من موية وهكذا فاحيا به الارض بعد موتها كويس؟ يقول لك بما كنتم تعملون بما كنتم تكسبون ذلك بما قدمت ايديكم مع ان الامر مقضي غير اننا لا نطلع على هذا الامر المقضي فانت فعلت هذا باختيارك ولكن هذا الاختيار منك تحت مشيئه الله عز وجل الكليه والعامه والعظمى وما تشاؤون الا ان يشاء الله بين للناس والزم الناس بما فعلوا قال ذلك جزاء الظالمين نسب إليهم الظلم وقال وذلك جزاء المحسنين صح ألا ما صح كذا وهل نجازي إلى الكفر يجازيهم بأفعالهم فللعباد أفعال وللعباد كسب وكسب أسمع كامل كويس ودي عقيلة أهل السنة وكسب العباد وأفعالهم في اختيارهم فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على شنو؟ براهم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى اختاروا بئس الاختيار اختاروا طيب وإلى غير ذلك من الكثير من الأشياء يقول ابن القيم الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ويقصد بالالتفات عدم ترك الأسباب وإسقاطها لا بد من تعاطي الأسباب لا بدك تعاطي الأسباب يا أخوانا دائر ذرية اتزوج وكان اتزوجت وما يجبت ذريه اتعالت امشي عمل علاج وهكذا دائر واطت عملة أزرع أحرط وقبل سماد وقبل تقاوي وأزرع وجيب موية لكن تقول تجي كل يوم يا الله تقوم الواطد في قدرة الله أن تقوم لا يعجزه شيء ولكنه نصب للعباد أسبابا وأسبابا ظاهرة وذلك إعمار الدين والدنيا بالأسباب الدعاء سبب لصرف الشر الدعاء سبب لإهلاك الدول الكافرة المتجبرة مهما بلغت من الطغيان ومهما بلغت من القوة دعاء بس ينهي فبالتالي الدعاء يعتبر من الأسباب ويقول أيضا الالتفات إلى الأسباب ضرباني الشرك أن تتعلق بها والعبودية والتوحيد أن تأخذ بالأسباب وأن تباشرها دون أن تدخلها قلبك تقترن الأسباب بجوارحك المال سبب القروج سبب ممكن السبب يدخلك الجنة والسبب المال يدخلك النار هذه أسباب فإذا اعتمدت عليها وركنت إليها هذا شرك ولكن الأخذ بالأسباب عبودية وتوحيد طيب كلام مهم جدا يقول ابن القيم من جمع بين التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبه على السير إلى الله طيب التسير إلى الله السير الصحيح كويس قال ابن القيم معلقا على كلام الهروي ما يقول شنو؟ الكلام الأول اللي قالوا شنو؟ قال أن يسقط الأسباب. قال ابن القيم هذا صحيح من وجه من وجه أن تعلم أن الله عز وجل عنده كل شيء. فعند العبادة لا تلتفت إلى سبب وصرف العبادة للمسبب. ألم يقل عليه الصلاة والسلام أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك؟ وأعوذ بك منك كل شيء عند الله وألم يقل لا منجا لا منجأ يعني لا نجاة ولا ملجأ منك إلا إليه الملجأ الذي نأوي إليه والمنجا الذي ينجينا لا يوجد وهذا نفي للأسباب نفي للأسباب في مقام وليس في كل مقام إنما المطلوب أن تنظر إلى الأسباب انها شنو أسباب ودائما في المدارك كنا نقول لا تجعل الأسباب أرباب لا تجعل الأسباب شنو أرباب بشده التعلق وبالاعتماد عليها طيب ابن القيم يقول وللأسباب علل الأسباب عندها علل الذرية سبب الزواج سبب المال سبب العلم سبب كثير من الأشياء أسباب عدل شنو العله الأولى الاعتماد والتوكل عليها والإطمئنان إليها والسكون إليها وكم من شخص باشر سببا ثم تعلق بهذا السبب تعلقا شديدا فارتكب حتى الحرام لأجل أن يبقى هذا السبب ومن عدل الأسباب ترك ما أمر الله به من الأسباب شوف ابن قيم الكلام الفاتده كله هو ترك الأسباب الظاهرة حلاه بحديث نبوي واحد يا سلام وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نور نور والله شوف الرسول قال شنو قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ابن القيم شنو احرص على ما ينفعك دين أسباب واستعن بالله التعلق بالمسبب هذا الدين كله ابن القيم يقول شنو يقول فأمره بالحرص على الأسباب والاستعانة بالمسبب ونهاه عن العجز وهو نوعان العجز جامع له كلهم العجز إما أن يكون بالتقصير في الأسباب وهذا عجز وعدم الحرص عليها أو بالتقصير في الاستعانة بالله تعالى قال فالدين كله ظاهره وباطنه وشرائعه وحقائقه تحت هذه الكلمات النبوية الدين كله ظاهره وباطنه وحقائقه وشرائعه تحت قوله وحرص على ما ينفعك واشنو؟ واستعن بالله تعمل الأسباب وتسأل الله اختصار تعمل السبب واشنو؟ ها؟ وتسأل الله زي ما الناس بيقولوا شنو؟ نحن عملنا علينا وشلو والباقي على الله لازم تعمل عليك وحرص على ما ينفعك يا سلام ورا الحديث ده الحديث ده حديث عظيم طيب يقول الهروي بعد ما قال التوحيد قال التوحيد الخاص إسقاط الاسباب الظاهره والصعود عن منازعات العقول ابن القيم قال للهروي كلامك هنا صحيح 100% وافقوا ليه قال لأنه لا يتم الإيمان والتوحيد إلا بالتسليم فما أفسد أذيان الرسل إلا ارباب منازعات العقول يأتي الأنبياء بالوحي فيأتي الفلاسفة بإدخال العقول في الوحي فيحرفونه عن معانيه الحقيقية وعن حقائقه السوية فيضل ويضل معهم أنس فالعقول لا تعارض ما جاءت به الرسل وقوله ده خلاص ماذا نقاش ليه لانه ابن القيم والهروي مالون اتفقوا قال ومن التعلق بالشواهد ابن القيم قال هذا كلام فيه إجمال فالشواهد هي الادله والبراهين والحجج والايات الانسلاخ عنها او منها انسلاخ عن الدين والايمان بالكليه والتعلق بها وحدها دون ان نجعلها شواهد وايات انقطاع عن الله وشرك في التوحيد قال فما الذي يريده الهروي طيب قال الهروي قال قاصد ياتي معنى ما في معنيين التعلق بالشواهد التعلق بالشواهد وحدها هذا انقطاعا الى صح والتعلق بها استدلالا ونظرا في ايات الله ليصل بها الى توحيد الله هذا توحيد وايمان كيف يكون التوحيد أن تقاطعنا ابن القيم قال والهروي لا يريد المعنى أشنو؟ الأول يريد الا تنظر إليها حتى في مقام الاستدلال ودليله الكلام البعض قال شنو أن لا يشهد في التوحيد دليلا قال ده كلام غير صحيح قال أن لا يشهد في التوحيد شنو دليلا ابن القيم رد على الهروي وقال ابن القيم حق رد على وين قال أن لا يشهد في التوحيد دليلا باطل عليه أن يشهد في التوحيد دليلا يشهده بالذي أشهده الله إياه فإن الله أمره أن يشهد للتوحيد دليلا تقول له لا تشهد للتوحيد دليلا شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم أقام الله الشواهد على توحيده رد عليه هنا طيب ألا التوحيد قال ولا في التوكل سببا وده ردينا عليه الاثبات كلام معنه كثير مردود الا تشهد في التوكل لسبب قال ولا في النجاة وسيله بمعنى الا تعتقد ان النجاة بالوسائل ده كلام منه؟ ابن القيم يقول اما كونه الغاء كونها وسائل فباطل يخالف الشرع والعقل يا اخي هي وسائل قول اعتبروها وسائل ولا تعتبروها منجية في نفسها هذا كلام من قال كلام ابن القيم في رده على الهروي هنا قال طيب قد يقصد ما تعالي لأعمالك اتفقوا في مساله اتفقوا في أن العقل ما يدخل في التوحيد التوحيد يحتاج إلى تسليم دي ابن القيم والهروي اتفقوا فيها الهروي قال التوحيد الذي جاء به الرسل قالوا في جنة تقول في جنة في نار في نار في عذاب قبر في عذاب قبر في قيامة في قيامة ما تدخل راسك ابن القيم قال ده كلام مية المية الهروي ذكر ابن القيم مافقه الهروي جاء قال تتوكل بدون أسباب ابن القيم قال لا نتوكل وبالأسباب نأخذ الأسباب ونتوكل على الله وده الشرع عقلها وتوكل حتى لا يكون توكلك عجزا ولا عجزك توكلا كما ذكرنا في نفس منزلة التوحيد هذه صح طيب جاء الشنو قال النجاة لا تحصل بمجرد الوسائل من الأعمال والأسباب هذا صحيح أما كونه تقول لي ألغي الوسائل كيف ألغي الوسائل وهي وسائل ومن الذي نصبها وسائل الأعمال وسائل منه الله عز وجل والعمل منه الله سبحانه وتعالى كيف أسقط ما نصبه الله عز وجل سببا أنا علي أن أتخذه سببا ولكن لو أني تركته بالكليه خالفت أمر الله ولو أني تعلقت بهذا السبب اشرقت مع الله دخلوا لأسه شنو الكلام قال شنو قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حلقة من أصحابه الصحابه وهم جلوس وهم يتذاكرون هذا يجيب آية وذا يشرح له حديث وذا يجيب كلام إيماني قال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر ما من الله به علينا وهدانا بك إلى الإسلام وقلوا كنا ضالين لو كنا متأثى الأيام ذاك نمشي النار الله هدانا مبسوطين بيتكلموا قال الله حلفوا بي الله, الله يعني أسألكم بالله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن الله يباهي بكم الملائكة ابن القيم أخذ ذلي القوي الهرى يقول تعمل العمل وتنساه ولا تلتفت إلى أنك عملت العمل ابن القيم بخالفه شديد يقول تعمل العمل وتذكره ولكن تشكر الله على أنه وفقك إليه الأحسن يا تو يعني الهرر يقول تصدق قول انا ما صدقته الله هو الخلاني الصدق ابن القيم يقول قول الله وفقني الصدق تصدقت بتوفيق الله شفت كيف يا سلام كلام جميل قال فيكون شاهدا سبق الحق شاهدا ان الحق سبق الخلق بعلمه وحكمه ووضع الاشياء مواضعها وتعليقه اياها باحايينها واخفائه اياها في رسومها يا سلام الهروي كلامنا ما فوق اشكال ابن القيم شرحه بس اخواننا شوفوا الكلام ذا كيف في حاجه مهمه في التوحيد الزول الموحد دائما يلاحظ القدر ويشهد الأولية وفي قلبه أزلية الحق سبحانه وتعالى بمعنى يغلب شهود السوابق على ملاحظة اللواحق شهود شنو؟ وقعت مصيبة عليه ما بقول لو كنت عملت كده ما كان وقعت دي بتفتح شنو؟ الشيطان يكرهك خليت تعبد كل مرة ردك يا خنا بس جربت دربت مش بهناك أجاب لي بجاشر وأنا جربته دربت ما أمشي الودان شنو طوال تقول الشهد مكتوب ومسطر قبل خلق السماوات والأرض والأمر مقضي ومنتهي ترتاح راحة وتطمئن طمأنينة عظيمة جدا يكون شاهدا سبق الحق بعلمه وحكمه علم الله سابق وحكمه على العباد سابق إذا شهدت هذا فانك تضع الاشياء مواضعها وتعليقه اياها باحايينها كنا في ثلاثه اشياء مواضع امكنه واحايين ازمنه والرسوم الماده قال, شنو؟ قال ابن القيم يقول المكان والزمان والماده لا بد لكل مخلوق منها فإن المخلوق لا بد له من زمان يوجد فيه نحن الان وين في هذا الوقت بالليل حسن نهر بالنسبة للمخلوق في ليل ونهار أما الله عز وجل خلق الليل والنهار فإنه لا يقاس على الليل ولا على النهار نصب الليل والنهار ولكنه جعل لعباده في الليل عبودية لهم وفي النهار عبودية لهم ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة ولكنه الذي خلق الليل وخلق شنو؟ وخلق النهار فهنا يقول الإنسان لا بد له من ذلك فإن المخلوق لا بد له من زمان ومكان يستقر فيه ومادة تعينه طيب المكان أشار إليه بقوله وضع الأشياء مواضعها والزمان تعليقه إياها بأحاينها والمادة أن يخفي هذه المادة في رسومها طيب الهروي عنده مشكلة بيرى إن التوحيد اللا تنسب العطاء والمنع إلى زمان ولا مكان ولا مادة صاحب هذه الدرجة يشهد كيف أن الله أظهر الأشياء في موادها وصورها ورآها بعين الحقيقة كده قال ووضعه الأشياء موضعها وتعليقه إياها بأحينها واخفاءه إياها في رسومها قال ليك أدي علا من علا التوحيد الناس المن التوحيد إنك دائما تربط الأمور التي تجري تتعاطاها وكتعامل معها هذا اللقوة وتمسكها بيدك وتكون جواها في الزمان والمكان والمادة لكن ألا ترى لها تأثيرا وعلامة ذلك إذا فقدتها لا تؤثر فيك في واحد كان غنيان شديد فجأة بين عشاء وضحاها فلس. في ناس لا بيتغيروا عادي زين ما حصل حاجة. وفي ناس من محل ذا سكر وضغط كمان شلة. أما الكفار بين عديل وعديم ما عدم إيمان تب. هذا عنده إيمان شوية من أمام محمد عليه الصلاة والسلام سكر وضغط وجلطة عشان فلس يزول ليه. لانه قال لك الناس ان انت مدين بعظيم لما يبقى عندك قرش قال ال عنده قرش قال يبقى قرش قال تعرف قرش يعني شنو سمك ابلع يعني ال عنده قرش يبقى قرش قال دراواهم نودا قال ال عنده قرش يبقى قرش ده كلام فارغ بلا قرش بلا تعريفه قرش معنا حوت يعني ال عنده قرش قال يبقى شنو قال يبقى قرش قال وعنده مية يسوى المية وبرضه واحد قال شنو قال يا أخي تفلان ده الناس ملتفين دا ملتفين ما له حوله قال ده عنده المنقى قال المنقى هل قال شبه يعني تعظيم للقروش بصورة بصورة عيبة خلاص وددت هي دا المنقى الضحاكات أها والله يحيير ذات فيها كويس يا أخي واحد قال أنا ذاتي طولت من القروش دا وطولت من الهنا يا الأسباب أسباب وتضع الأشياء في أحاينها الزمان زمان والمكان مكان والمادة مادة ولكن لا قيمة لها في التأثير ولا قيمة لها في قلب المؤمن ليتعلق بها المؤمن دائما بيعمل الشروع الموفق من الناس يتعاطى الدنيا ويربط ذلك بالآخرة يعني في وحدة من الصالحات امرأة عجيبة جدا عندها قصة يعني غريبة هي عفيرة العابدة عفيرة العابدة رحمها الله تعالى ونسأل الله ان يرضى عنها عندها ابن أخ غاب سنين وغاب دهرا حتى أيقنوا بهلاكه فعلا قال الناس مات وجابوا الخبر فالناس قالوا لزه مات وبعد هذه السنين ظهر يحصل يا أخوانا خلي زمان حصل في زماننا ذا زول يقولوا مات ويعملوا فراش بعد خمسة ستة عشر سنة يجيهم صح فلن يقوموا جارين يقول لها زول شنو زول ده ما مات لكن ف جاء فرح الناس ذبحوا الذبائح ونحروا النحائر وضربوا السرادقات عملوا خيم وكذا ودي عمته قاعد تبكي قالوا يا عفيره ما يبكي عارفين قالت شنو؟ قالت ذكرني قدوم الفتى يوم القدوم على الله فجأة كده فجأة حنلقى نفسنا بين يدي الله شو حركة للمرد فكرة بعيد كيف؟ فريق كبير ذكرني قدوم الفتى يوم القدوم على الله طيب قال إذا عمل هذه الأشياء فيكون شاهدا سبق الحق بعلمه وحكمه ووضعه الاشياء مواضعها وتعليقه اياها باحاينها وإخفاءه اياها في رسومها هذا من الله ان الله هو الذي اخفى الاشياء في رسومها وعلق الامور باحاينها وانت تشهد هذه الامور طيب قال هذا يحقق معرفه العلل اخواننا اسوا شيء عند السالكين علل اعمالهم وطاعاتهم اسوا ما عند سالكين الى شنو الطاعات شنو والاعمال عشان كده يقول لك شنو ابن القيم ذكر كامل في المدارج معصيه ادخلت الجنه وطاعه ادخلت النار معصيه ادخلت الجنه فعلها ثم ما زال قلبه منكسرا تائبا نادما ناظرا الى المعصيه وكلما نظر الى المعصيه ازداد طاعه لله وازداد تواضعا ويرى أنه أجرم وأنه ضعيف حتى ما زال يتودد وينكسر حتى أدخله الله عز وجل الجنة وكان ذلك بسبب المعصيه وطاعة أدخلت النار عمل الطاعه وتكبر بها فردها الله عليه وأدخله النار أزلكم واحد لكن علل الأعمال علل الأعمال أن تلتفت إلى العمل وأن تتكبر وأن تتعالى وأن يصيبك الغرور والعجب بعدين ابن الجوزي قال شنو في ناس غرور تشوف دائما الغرور بيكون عين منه عين إما عالم أزجاهل كان اغتر ذاته ما عنده غرور زول أصلا بيكون عنده علم. بيغتر لوجود داع لغروره أو صاحب مال أو صاحب عبادة زول بيعبد وزول ما بيعبد الما بيعبد ذلك بيغتر اللي شنو لكن العابد يقول نحن نعبد شبته وأوريك نحن عندنا مشكلة قلة العبادة في عصرنا أورثتنا إشكال كبير الذي يصلي صلاة الفجر في عصرنا يعتبر نفسه صحابي جريد نحن في زمننا بيصلي صلاة الصبح في الجامع ده يكون ذاته رافع نخرته وما في زول المال في الدنيا ذاته ونحن بيصلي الصبح في الجامع طبعا ما كلهم لكن معنى الكلام ابن الجوزي يرى ان الغرور بسبب شيء علم شوف الكلام الخطير ده او او عباده او مال او زهد قال ابن القيم منهم من يرى نفسه ويتكلم هذا مغرور دم موضوع انتهى ومنهم لا يتكلم ولكن يبقى القرور في دواخله موجود وإن لم يتكلم به قال وإن أظهر للناس التواضع ولم يتكلفه حارب غروره وإن أظهر التواضع متكلفا وفي دواخله وفي زوا شوف سما ابن الالجوازة خطير قال في زوايا وحنايا غرور يقوم بيقولون لا نحن ما علماء وكذا لكن بجوه يقول يا أخي مفروض يقول لنا علماء حتى نحن لو ما قلنا مفروض يقول لنا هم. بالله ده ما ملبس عليه ملبس عليه الشديد أنت مع ذا لسه شيء نفسك فبالتالي يقول تحقق معرفة العلل أعظم شيء في طريق السير إذا الله أن تعرف الطريق وأن تعرف علل الطريق لماذا؟ لأن من عرف الطريق ولم يعرف علله وقواطعه وقع في علل الطريق وبالتالي ضاع عليه الطريق. لابد تعرف الحق وتعرف شنو؟ الباطل. تعرف الحق وتعرف شنو؟ الباطل. طيب يقول ويسلك سبيل إسقاط الحدث. الحدث أي حاجة خلق الله. اسمها الحوادث. ليه؟ لأنها محدثة. والحدث ضد شنو؟ ضد القديم. ده حديث وده شنو؟ قديم. فالحدث والحديث والحوادث كلما كان جديدا قال ابن القيم اختلف مع الهروي قال إن أراد الحدث من قلبه فلا يشهد حدثا هذا مراده قال هذا خلاف ما أمر الله به ورسوله فإن الله أمرنا أن نشهد أن الجنة حق حدث ولا ما حدث وأن النار حق وأن النبيين حق وأن الملائكة حق وده كله خلو الله طيب قال لكن الإسقاط ده كلام لطيف جدا من ابن القيم قال والإسقاط أنا أخوانا ده أنتهي من الدرجة الثانية دي بل كلية. عشان لذا تجينا الدرجة شنو الثالثة ونتكلم فيها بنوع من شنو من التفصيل لكن يقول يسلق سبيل إسقاط الحدث الحدث يقول ابن القيم إسقاطه إما إسقاط وجود الحاجات الخلقاء الله دي كلها تقول ما موجودة قال وهذا مكابرة ليه لانها موجودة تقدر تقول ما في بشر ما في بحار ما في مال ما في ذرية تكذب ولا كيف قال إسقاط الوجود محال وإسقاط للشهود إسقاط الشهود ان لا تشهدها في احداث تقول في كائنات وفي خلق لكن ما تشهدون قال وهذا نقص والكمال ان تشهدها وأن لا تنشغل بها واسقاط قصود اسقاط وجود هذا محال واسقاط شهود وهذا شنو نقص وإسقاط قصود أن تقصدها قال وهذا عبودية وعبادة ليه؟ أن تسقط شهود الخلق والالتفات إليهم في صرف العبادات بمعنى فناء تفنى عن الخلق في القصد والإرادة والمحبة وهو عدم الالتفات بقصدك وإرادتك ونيتك وعملك إلى مخلوق كائنا مكان وأن تجعل قصدك لمن؟ لله وحده وأن تسقط كل مخلوق من قصدك وجود وشهود وشنو؟ وقصود طيب يقول هذا توحيد الخاصة التوحيد الأول التكلم عنه في درس توحيد التوحيد شنو؟ العامة الذي يصح بعلم الفناء يصح بعلم الفناء يصح بعلم الفناء ابن القيم قال ما قال بحال الفناء لأنه ده لسه في النص في حاجة ثالثه الفناء ويصف في علم الجمع ويجزد إلى توحيد أرباب الجمع قال هنا كلام جميل جميل جميل اعتبره خلاصة منزلة التوحيد قال الجمع في اللغة يتكلم عن الجمع والفناء الجمع هو الانضمام كويس وضده التفريق يقصد به الهروي بالجمع شخوص البصيرة إلى الذي صدرت منه المتفرقات ربنا خلق الملائكة وخلق إبليس خلق رسل وأعداء للرسل في حق وفيشنه في باطل في مرض وفيشنه شفا خلق الله عز وجل الدنيا بمتناقضات في نار وفيشنه مويه بتطفي النار ولكل شيء آفة من جنسه حتى الحديد طغى عليه المبرد ربنا خلق الدنيا كده ما تعايل المتفرقات الجمع أن تشخص إلى الذي خلق وصدرت منه المتفرقات والكلام ده إلى حد ما ماله صحيح جام قال جمع الوجود جمع الزنادق تقول الوجود كله حاجة واحده ما كله حاجة واحده وجمع الشهود نقص وجمع القصود أن تجمع قصدك على الله وحده وده قلنا ماله كماله كمال عبودية ابن القيم قال الجمع ليس صحيحا دائما الفرق دين من لم يفرق بين الخالق والمخلوق كفر ومن لم يفرق بين الحق والباطل كفر يا خلاب اللي تفرق قال الفرق ثلاثة أنواع فرق طبيعي حيواني الحيوان بيجي ياكل حاجه يلقاه مره يخليه مش الحيوان في حياته يأكله في حياته بياكلها هذا الفرق لما تدخلوا في الدين بضرك لانك ستجعل هواك هو الاساس وفرق اسلامي الفرق الاسلامي ان تفرق بين ما شرع وبين ما حرم ومن لم يفرق هذا الفرق لم يكن من أهد الإسلام ولا يشم رائحة الإسلام والفرق الإيماني هو أن تفرق بين فعل الله وبين فعل العباد وأن تعبد الله بأفعالك ده خلاصة كلام شنو كلام الهروي في منزلة الفرق طيب قال شنو قال في فرق ركز على هذا الكلام الجميل الفرق يقودك إلى جمعين. الفرق يقود إلى شنو؟ إلى جمعين الجمع الأول جمع الربوبية أن تشهد أن الله خالق ورازق ومالك ومعطي ومميت وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن والأمر كله بيده قال هذا الجمع للربوبية يقود إلى جمع الألوهية أن تجمع قلبك وهمتك وإرادتك على الله عز وجل قال وهذان الجمعان هما حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين فاياك نستعين لا تكون إلا بعد أن تعتقد أنه مالك للكون وإياك نعبد بجمع قلبك وإرادتك وهمتك وحركاتك وعملك على الله سبحانه وتعالى بعد طوال حندخل في أما التوحيد الثالث ده حنيتكلم عنه في الدرس الأخير إن شاء الله من كتاب مدارج السالكين و إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته